وضيفنا اليوم محضر لنا شيء جميل تفضلي الوسمي ان شاء الله عنده كلمات لرجل غالي علينا أكيد اليوم الشيخ الوسمي مجهزين الشلالوله من كلمات الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له والله طيب ثرا الدنيا محلا وطرحا وتشرفت باداء القصيده هذه ان شاء الله نال رضاكم ورضا المشاهدين يا حياك الله تفضل الدنيا بهذا هت لنوار كثر الخير وشياره وتوفرت الثمار هالدنيا ما حلا وطره بها زهت لنوار كثر الخير وشياره وتوفرت الثمار يا هالسعد وغمه قدير عم البر وبحارها فضت بها لنهار دنيا ما حلا وطرها فيها زهت لنوار كثر الخير وشياره وتوفرت لثمار يا هالسعد وغمرها من والين لقدير عم البر وبحارها تتسح في شيارها ورودها ولزهار تتوافد القطيرها على من الزوار تتفسح في شيارها ورودها ولزهار فيها المهام كثرها وريومها ولمهار تشهد اللي نظارها وتحف باهل سرا توفت القطره على من الزوار تتفسح في شياها ورودها ولازهار فيها المها ماكرها وريومها ولمها يا سعد اللي نظارها وتحب باهل سرار دنيا حمدلدي صورها ووهب الاهال خيار عظمها في قدرها بجاهنا نحمد نحمد نحمد لدي صورها ووهب الاهال خيار عظمها في قدرها بجاهن وتبار نحمد اللي صو ورها ووهب الاها لخيار عظمها في قدرها بجاهن وتبار دنيا ما حلا وطيرها فيها زهت لنوار قدر الخير وشي ارها وتوفرت لثمار دنيا ما حلا وطيرها بهذهات للوار كثر الخير وشياره وتوفرت الثمار بدنيا ما حلا وطرها بهاذهات للوار كثر الخير وشياره وتوفرت الثمار الله عليك صح الله سمعك باسمي ما لك بهذه الابيات الجميله الله يطلع.